وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ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 وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها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 ولو ترأى إذ وقفوا علنا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بأيات ربنا ولا نكذب بأيات ربنا ونكون من المؤمنين بل تجادلوا مما كانوا يخون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين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 وما الحياة الدنيا إلا لعب ولاه وللدار الآخرة خير للذين يتقون أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكْذِبُونَ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 وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كانتوا عليك إعرابهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما أو سلما في السماء فتأتيهم بأية ولو شاء الله لجمعهم عن الهدا فلا تكونن من الجاهلين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 والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في ظلمات. ميَشَ إلَّا هُوَ يُغْلِلُهُ وَمَيَّشَ يَجْعَلُهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. أُلْقَى رَأِيَتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَدْكُمُ السَّاعَةَ أَغْيَرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع ذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم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 قل هو القادر على أي بعث عليكم عذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويديق بعضكم بسباع بعض. أوضر كيف نصرف الآيات لعلهم يصدون وكلب به قومك وهو الحق كن لست عليكم بوكيل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 وَإِن تَعْدِلِ الْكُلَّ عَدْلٌ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ أَبْشَرُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَفٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ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 وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَأَ تَتَقِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً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 جهو قومه قال أتحجون في الله وقل هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسعر ربي كل شيء علما فلا تتذكرون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 وتلك حجة نأتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من مشا إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّنَّهَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلِهِ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 قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه تجعلونه قراقي ستبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون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 ومن أظلم من استراح على الله كربا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه ولم يوح إليه شيئا ومن قال ومن قال سأنزل مثلما أنزل الله ولو ترى إذا الظلمون في غمارات الموت والملائكة بسطوا أيديهم وَالْمَلَائِكَةُ تُبَاشِرُ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ وَكُنْتُمْ عَن آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما صولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وظل عنكم ما كنتم تزعمون إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ فالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجْعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْبِيرُ الْعَزِيزِ الْعَنِيمِ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 قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عم يفعلها ومن عم يفعلها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات ولنقول درست ولنبينه لقوم يعلمون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 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَيْسَ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَا يُؤْمِنُ النَّبِيَّ هَادٌ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ ونقلب أفئدهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة ونزلهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم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 وَرَالْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَلَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَلِتَصْوَا إِلَيْهِ أَسْقِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيُضْلَلُوا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَغَيْرِ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمْ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا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 وَإِنَّ تُصْعَ أكْثَرَ مَا فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن تَبْعُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِن هُمْ إِلَّا يَحْرُصُونَ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ مَن يُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ فَكُلُوا مِمَّا دُكِ رَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ وما لكم ألا تأكلون مما ذكره سمو الله عليه وقد خصصل لكم وقد خصصل لكم ما حرم عليكم إلا مضطرتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمُعتدِين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 وَإِنَّ قَعْتُمُهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَا مَثَلُهُ في الْغُلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا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 يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسلا منكم يقصون عليكم آيات ويُنظرونكم ويُنظرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا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 ولكل درجات مما ما عملو وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة وربك الغني ذو الرحمة يشاء يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء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 قد ضلوا وما كانوا مهتدين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 والآذَكَ رِينَ حَرَّمَ أمِ الأُونَ سِينَ أمَّ اشْتَمَلَتْ عليهِ أَرْحَامُ الأُونَ سِينَ بِعِلْمٍ إن كُنتم صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ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 ان الله لا يهدي القوم الظالمين ولا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا الا ان يكون ميتا سا او دمنا مسفوحا او لحما خنزير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 أو الحوايا أو نختلق بعوم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوا فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين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 والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بردهم يعدلون. أَلَتَعَلَوَ أَتَلُمَ حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا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 ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا ورحمة وهدا ورحمة لعلهم بلقاء ربه يؤمنون وهذا كتاب أنزله مبارك فاتبعوه وتقول علّكم ترحمون